من قلبك الوجود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصاف الوجود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنان عادتك اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما مضى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 الحمد لله القائل قال رب السجن أحب إلي عجبا السجن أحب إلي نعم إنه أحب إلي إنه السجن والسجن أحوال وابتلاء وقصص وبلاء أقوام حبسوا عن أهليهم وأولادهم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 نعم ضع بصمتك في رعاية السجناء. انا أرحب بكم يا شباب أرحب طبعا بإخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاركين معنا واليوم الاعلان وربما أمس أيضا أعلن في عدد من الجرائد المحلية وكذلك في صفحة البرنامج في فيسبوك وفي صفحاتي أن العريفي يدخلوا إلى السجن أشكر كل من كان تفاعلوا وقال بسم الله عليك يا شيخ الله يزيكم وخير لكن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 <تصفيق> معي بسليمان المعلم ومحمد السبهان وطارك وبدن الله تعالى نسبيدونكم طبعا سليمان أستاذ في الجامعة في القانون ومحمد أظنك محامي محامين يخوفون عموما وطارك أظنك من عامة الشعب <تصفيق> مثلي التدريس ونحوه سأقدم مقدمه يا شباب عن العقوبات عموما وهل الشريعة قرت أصلا وجود عقوبات سيكون كلام في البداية كلام من صاح التعبير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 وأيضا لا بد أن نتكلم احنا صارنا نمكن قريب من سنتين كل مرة نريد أن نتكلم عن السجون ونؤخرها لأجل ما تيصر لنا تقارير فالحمد لله أنه اليوم فتح بيننا المجال طبعا العقوبة في الشريعة الإسلامية مقررة موجودة ومن أمن العقوبة سأل أدب ابنك لو يعلم أنك لن تعاقبه إذا وقع في خطأ فإنه ربما يقع في عدد من الأخطاء بعدها وليلتفت إليك العقوبات تتنوع منها عقوبات احيانا تكتفي فقط بالنظرة مثل لما ابنك مثلا تكلم بكلمة سيئة على اخيه مجرد انك تنظر اليه وتعبس هذا في الحقيقة نوع من العقوبة له جرت العادة اني ابتسم لك لكن هالمرة انا وعاقبك واعرض عنك مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه سائر اليوم ايش معنى لم يزل معرضا عنه يعني يزعل عليه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 وقد تصل عقوبة احيانا إلى الضرب قد تصل عقوبة إلى التعنيف بالكلام تقول له مثلا أنت ما تفهم ألس رجلا أنت ما أنت بعاقل هذا أيضا نوع من التعنيف هذا أيضا عقوبة لذلك تجد أحيانا إذا لو تدخل أحيانا على على بيت من البيوت أو على أولادك ثم تقصد واحدا منهم وتبدأ تصرخ به وتبدأ تهاوش أنت ما تفهم إلى متى أعلمك أول سؤال سيسألك إيه إيه إيه يقول لك ماذا فعلت ماذا فعلت أنا ماذا فعلت لأنه يدرك ان هذه عقوبة طيب أنت تعاقبني على ايش ما هو الخطأ الذي عملته فتقول له مثلا أن كسرت زجاج سيارتي مثلا تقول لا والله ما كسرته ولا أدري عنها مثلا فهو لما يرى التعذير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 وقال القاضي هذا الإنسان فعل كذا وكذا إجلده عشر جلدات هل يحاسب يوم القيامة لماذا تجلده لا, لا طبعا لأنه إنما جلده عقوبة له وكذلك لو أن القاضي شتم شخصا معينا شتمه من باب التعذير أنت ما تفهم أنت أصلا إنسان قفل عقلك هذا صغير هذا نوع من الشتيمة لكنه يستحق ذلك تعذيرا له هذا لا وأخذ عليه لذلك هذه أنواع من العقوبات طبعا عندنا في الشريعة جاءت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 لا هذا يا ربي أخذ يسعى لأجل أن الناس يقعون في أنواع من المعصية يا ربي ما عقوبته قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هاي ربي أن يقتلوا اقطع رأسا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولا في الآخرية عذابنا عظيم طيب ليش رب العالمين شدد العقوبة عليهم هذه الآية نزلت في قوم من العرانيين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 ويشربوا من ألبانها وأبوالها وأخرج معهم رعي غلم يحلب لهم من اللبان ويعطيه من باب تغيير البيئة ليصحوا فلما صحوا وذهب عنهم المرض أقبلوا إلى الراعي وثملوا عينيه يعني خرقوا عينيه بالرماح وهو حي ثم قتلوه ثم استاقوا الإبل معهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآن بدل ما تقولوا يعني كثر خيرك يا رسول الله جزاك الله خير أنت أحسنت إلينا غاية الإحسان وتأتون إلى هذا الراعي تقول مبارك الله فيك أنت خدمتنا وأحسنت إلينا ثم أنتم لم تسرقوا الابل أنتم جئتم وخرقتم عينيه ليش؟ يعني إيش الإجرام إيش العنف هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم كما فعل بذلك الع... كما فعلوا بالراعي ونزلت مثل هذه الآية فالمقصود أن العقوبة تزداد بازداد الجرء ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بامرأة قد سرقت فكبر على قريش امرأة من أشراف قريش وكانت تستلف المتاع تأتي إلى جيرانها تقول والله أعطوني لو سمحتم مثلا ثيابا أو أعطوني قدورا أو أعطوني تستعير المتاع ثم تجحده يطول عندها يومين ثلاثة أربع أسبوع شهر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 ما عادي اللي حسب قوتك تقدر تسرق أسرق يعني أنت لو حتى لو ضربت فلان في الشارع ترى ما في أحد يعني يعملك مشكلة وترى حتى لو اغتصبت بنت ترى ما في مشكلة ولو أعجبتك سيارة في الطريق وجئت ودبرت نفسك وشغلته ومشيت ترى ما في مشكلة لو, لو أن الناس أمين العقوبة ما في عقوبات لا, لا, لا لكثرة الفساد في الأرض لكن وضعت العقوبات لضبط الناس لذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا قصة مشهورة ثم حدثته نفسه أن يتوب قال يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض قاتل 99 نفس ما بين أطفال ورجال ونساء وكبار وصغار شخال قتل في الناس قال يا جماعة أنا بصراحة أريد أني أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض دلوه على رجل عابد جاء عندها العابد إلا العابد رأي عباده واستغفار فجاء إليه قال له إني أنا قد سرقت وأنا قد قتلت تسعا وتسعين نفسا أريد أني أتوب العابد هذا أول مرة يرى إنسانا قتل ليس نفسا ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر تسع وتسعين هذا من شدة رقة قلبه وخوفه من الله لو يطع برجله خطأا على نملة صام شهرين متتعبعين من شدة الخوف وقد أمامي واحد قتل تسعا وتسعين نفسا وتتوب يا أخي أنا لو أقتل نفس يمكن أي أسر رحمة الله أنا تسع وتسعين ليس لك توبة خلاص أنت في النار أنت وضعك منتهي ليس لك توبة هذا الرجل غضب وطلع السكين وقتل العابد كم صارت الآن مئة نفس وراح ثم حدثته نفسه أنيته قال دلوني على أعلى مهل الأرض فدل على الرجل العالم فجاء عند هذا العالم قال أني قتلت تسعة وتسعين والسكين جاهزة لو قال ما لك توبة يمكن يضحيك قتلت تسعة وتسعين نفسا هل لي من توبة؟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 والله في قاضي وفي محكمة وفي شهود وفي جلد وفي سجن لا لا لا من البداية انا اجلس مؤدل قالتها في هذه الارض فان في القوم اللي عبدون الله فاعبد الله معهم الى اخر القصة فالمقصود ان العقوبات انما شرعت لاجل زجر الناس وتخويفهم واحيانا العقوبة يعني تكون عظيمة في, في ذكرها لكن عند التطبيق تخفف مثل انت الان قد تقول لولدك مثلا يا ابني ترى ان طلعت للشارع مرة ثانية وانت حافي القدمين كسرت رجلك احيانا نحن نقول كذا لأولادنا ترى بكسر رجلك او تقول مثلا اذا سمعتك مرة ثانية تقول هالكلام القبيح باقطع لسانك هل ادفع ان تقطع لسانة طبعا. سؤال لا. ولا بتكسر رجل لا تفعل ذلك لكني بتعظم العقوبة عليه فاذا قال الكلام القبيح عملت نفسك ما سمعت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 تب بينك وبين الله خلاص ما في داعي تأتي تأترف فيأتي من الناحية الثانية زنيت فطهرني فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من ناحية زنيت فطهرني فيعرض عنه حتى ماذا حصل بعد ذلك لماذا أعز لكم ذلك ولكم أيضا أيها الحبة بعد هذا الفاصل القصير نعود وندخل السجن بإذن الله كن بصمتك قال رب السجن وأحبه إليّ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 أذهب إلى وزارة الأوقات أو أذهب إلى إدارة المسارس وأتفهم معهم فهناك أشياء تتعلق لو واحد سبّى وزيراً أمام الناس أو سبّى رجلاً له شأن أو سب. أباه بدأ يسب أباه ويلعنه وذهب الأب واشتكاه هنا في قضية عند المحاكم بالمناسبة وأنا زملائي أكثرهم طبات عندهم قضية يستطيعون يرفعها الأب اسمها قضية عقوق والدين أن والدي يشتمني يلعنني يسبني لا يحترمني يهجرني ويعاقب الابن بسبب ذلك طيب هل هي مقدرة في الشريعة هل جاء في الشريعة مثلا مثل قول الله جل وعلا وسارك وسارك فاقطع ويدهم هل جاء مثلا من من منعق والدي فافعلوا به كذا وكذا لا في القرى ولا في السنة لكن هذه عقوبة تعزيرية يعني عقوبة غير مقدره. الجلب عقوبة في الشريعة يعني لها لها أدلتها للزاني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 قد يكون التعزير بالجلد التعزير بالتوبيخ أحيانا مجرد أن القاضي يوبخه هذا يعتبر تعزيرا له بحسب رأي القاضي عندما يتعامل معه طبعا السجن هو الحبس وممكن انسان فرضا لو أنت حبست ولدك فرضا في غرفته نقول هذا يسمى السجن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين يديه ثمامة بن أثال ربط في سارية للمسجد وهو حبس سجن ليس شرطاً أن السجن معناه أنه لازم نصير فيه قضبان وواحد كده نصير فيه قضبان وأنا بريء وك... ليس هذا شرطاً أن يكون هذا السجن كل من حبث عن التصرف حبث عن حريته فإنه يكون مسجوناً لا يكاد يوجد بلد في العالم اليوم لو فيه سجون عموماً يعني سواء السجون هذه طبعاً تختلف في, في عنايتها بالسجنة في رعايتها لهم في كذا كنا في زيارة للأردن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 ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وان ترزهورا من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وان ترزهورا <تصفيق> يعني استخدم مركز الاصلاح اه يعني مركز اصلاح كده يعني اول شيء الك انا متفرج اصلاح السجن المعنوي هنا لا اقصد بس عشان هنا لا, لا انا يعني أقصد أحسن كما يقول لي مدير مركز الإصلاح مثل لم يكن عندنا في الرياض مدير السجن كده ولمركز الإصلاح عبارة ألطف وفعلا هو ليس مقصود حبس عن فروليته هو يعني حقيقة مشمام مع فعل وقوية يعني مدعم هذا الحقيقي الإصلاح يعني فيه برامج إصلاحية عادة إصلاح الحمد لله موجود وموجود برامج باستمرار يعني يتهدد إلى عملية الصلاة بحيث يعود النزيل إذا في المجتمع في بحيث انه خطر ان الشخص يقعد الجري مرات بنفس الوقت يكون قادر على ان يكون عرض صالح وفعال في المجتمع هذا رسول الله اه ما شاء الله ما شاء في ذات تاسست اداره اسمها اداره مراكز الاصلاح والتأهيل معها نفس اخذت هذا المسمى والمراكز الاصلاح والتاهيل اعيد الغيه كان سابقا سجن كذا من الكلام 86 تم اعاده التصميم وتم انشاء اداره مستقله تعنى في اداره مراكز الاصلاح والتاهيل على مستوى المملكه بشكل كامل بالاضافه للقديم هذا الشكل متغير متغير بالشكل تمام نعم بالاضافه ذلك 2004 تم اصدار قانون جديد حمل رقم 9 مراكز الصحه والتاهيل وتم تطوير بحيث يتكيف مع كل متطلبات حقوق الانسان والمواثيق الدوليه التي توقع في هذا المجال يعني اعتبر والحمد لله نقله نوعيه لمراكز الصحه والتاهيل في الالمامنا الحمد لله طبعا اللي من سن معين يعني تحت ال18 هل هم مكان آخر ولا مخلوطين مع الكبار لا احنا ما في الاحداث اللي يجوب السن 18 يوجد في مراكز خاصه في مراكز حقيقة حاليا تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية المراكز في اتجاه الان والحمد لله تم انشاء ادارة احداث ولغاية الان ما تم تفعيلها في طور الانشاء ان شاء الله تتولى ادارة مراكز الاصلاح على نفس النهج ان شاء الله الله يجزيكم خير جميعا الله يجزيكم خير وينفع بكم بلا شك حقيقة انهم فعلا يحتاجون الى من يقف معهم يحتاجون ايضا الى اشخاص يتعاملون معهم يعني حب رحمه عسى الله أن يمكعد من قلبك أصاف الودود ينتظر الورود من قلبك أصاف الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك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 من قلبك صاف الوجود فالكون ينتظر الورود من قلبك صاف الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنان عادتك اقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهور من أمل أشهد علينا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هذا تاريخ قديم للسجون وأنبهي والأحبة إلى أن نستقبل رسائلكم الآن عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك والله الحمد يتجاوزت الآن مليونين ومائتين تقريبا كذلك في تويتر سواء في صفحتي, في صفحتي او في صفحة البرنامج أيضا كذلك في موقع القناة يوجد بس مباشر يعني ربما بعض الناس لا يكون عندهم ستا لايف أو كذا أو ربما أيضا لا يصلهم البس مع النقرة تغطي تقريبا 88% من العالم كله لكن ربما بعض الناس لا يأتيهم أو ما يكون مناسبا عندهم فيمكن مشاهدة عن طريق الانترنت عبر الموقع القناة يوجد بس مباشر الآن حي لهذه الحلقة وأيضا بذن الله تعالى بعد ساعتين او ثلاث تجدونها موجودة في اليوتيوب ومنزلة في صفحة البرنامج وفي غيرها يعني من كان فاتته أيضا السجون طبعا يا شباب قديمة في العالم هذا يوسف عليه السلام يقول قال ربي السجن وحبه إلي ما يدعوني إلى آخره فدليل أن السجن كان موجودا أصلا موسى عليه السلام بعد يوسف يقول له فرعون لأن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين معنى ذلك أن السجن موجود سليمان يقول الله سبحانه وتعالى عنه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفات دليل أن سليمان كان عنده بعض الجن الذين تمردوا عن الطاعة ربطهم ونحن قلنا بأن مجرد الحبس عن الحرية هذا اسمه سجن كونك تسجن إنسان بحيث أن كلما أردته موجود لكن لما تقول والله أنا فلان سجنت طيب وين قال والله في بيتهم اتصل بقاله والله غير موجود طيب وين قاله والله سافر طلع بر البلد ذهب إلى هذا ليس سجنا لكن لو أنه قيدت حريته كما قيد النفط عليه وسلم مثلا حرية تمامه بن أسال لما في المسجد لسبب معين لباء أبو لبابا رضي الله عنك ما سيأتي معه أيضا حبس نفسه بأن نفسه طبعا كل من ربط يعتبر مسجون سواء ربط بشجرة أقفل عليه في بيت أو في مسجد أو نحو ذلك هذا كله من قيدت حريته يسمى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن كيف سجن المؤمن يعني مقيد حريتك فيما يتعلق بالشرب يريد أن يشرب خمر يقول لا ممنوع إذا قيدت حريتي صح وتقييد يسير لكن مع ذلك يعتبر سجن لأنك في الآخرة ستشرب الخمر أراد أن مثلا يقع في, في يستمتع بفلانه وفلانة من النساء كما يريد قلنا لا والله حرم هذا لا يجب تتزوجها لأنها مثلا هندوسية أو بوذية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 فقبض على اخ بيب عدي قال وحبسوه في بيت وربطوا رجليه في سارية وراءه حيث انه ما يستطيع فك يفك نفسه فكانت السجون عموما معروفة عند العرب لهم طبعا يعني امور تتعلق بالتعامل مع السجن وغير ذلك ساذكره لكم بعد قليل لكن خليني اسمع منكم يعني سليمان بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبتكلم إنه, انه الهدف من السجون عموما هو تقييد حريه الشخص وحبسه على التنقل وعن الحركه لا. مو الهدف منها انه, إنه يزال فيها الشخص او يهان او او من كرامته او شيء من هذا القبيل لا. فليطلع بعض سجون الدول الدول دول العالم الاول او بعض الدول العربيه اللي عندنا اللي قص سجون التونزل الاول فيها كل وسائل الروح والتوفيح اللي, اللي عند الموجودة في بيته يلاقيها في سواء من تلفاز أو من وسائل ألعاب أو زي ما تفضلت في مفتوح قد يكون موجود في بعض السجون فمتهيئ له جميع وسائل اللي, اللي تعيشوا حياة كريمة زي, زي كانوا في أي مكان موجود في بيت أو في مكان إلا أنه مقيد ما يستطيع أن يذهب مكان اللي يبغى ويفعل فل اللي يبغى مقيد بضوابط محددة مو الهدف أنه كعقوبات أخرى هي سواء الإذلال أو التوبيخة والأيهانة هذه عقوبات موجودة في الشريعة عقوبات أخرى لكن الهدف من السجن أنه هذا الشخص يحبس مكانه مو أنه يذل استنقص من, من قيمة المسانية حتى لو يطلع المجتمع يطلع بعد مدة السجن يطلع انه يطلع هو ما عنده اي حقد او, أو, أو, أو اي غابة في صدر عن المجتمع او على الدولة او على هذا انه والله اهانته بالعكس اهتمت فيه زي ما تفضل شوفنا في, في التقليل انه اصلاحية هذا المكان لاصلاح الشخص انه هو ارتكب فعل خاطع جبناه في المكان هذا عشان يصبح حاله ويطلع بعد مدة محددة من السجن وفيد مجتمع يكون هذا المجتمع اللي هو شغال فيه اللي هو جزء منه يعني فيندمج مع المجتمع وما يكون في قلبه اي شي على هذا المجتمع انو والله أنا كنت في السجن ووهنت وانذليت وصام فيه كذا وسو فيه كذا فيطلع ما في اي اندماج بينه بالمجتمع غير المجتمع لا بد انو يتقبل هذ الشخص السجين بعد ما يطلع يعني انو خلاصا شخص تكف فعل وتاب زي اي شخص انو ضرب صاحبه او ضرب احد وطاب وصامح صاحبه يعني وكذا فلا بد يكون فيه اندماش في المجتمع تقبل لهذا السجن طب لي وجهة نظرة بس تتعلق بتدريع السجين يعني هل الآن السجن لما يضعوا له مثلا بوفي مفتوح وكل يوم يلقى والله سمك ودجاج ولحم ومكارونا وفطاير وبعدين العصر جلسة شاي وقهوة وبعد المغرب مدري إيش والتلفون إذا أراد يكلم أهلا متى ما أرادوا وبعدين بعد العيشة والله اللي يبغى يشرب شاي في كبتشينو ترى في, في قهوة مكاتو مدريش اسمها حسب الدولة اللي هو يكون فيها في دول اذا كان وضعم الاجتماعي هذا هو <لي> انا اقصد سليمان هل هذا سيجعل السجين يمل من سجنه ويقول انا اش اللي خلاني اسرق انا اش اللي خلاني اضارب انا اش اللي خلاني ما امسك اعصابي وضربت فلان هل سيجعله دائما يلوم نفسه على خطأه واللي بيقول والله صح انا غلطان بس والله الوضع حلو جالسين مع الشباب تلفزيون في 44 قناه ولا, ولا 400 قناه والحمد لله شاي وقهوه والكروش والحمد لله بس حب لو حب يطلع هذا هذا هو الهدف انه حبس تقييد <تصفيق> صحيح, صحيح. <تصفيق> ح... لو يزور حتى والدينه ما دعني هم لازم يجوا رد على هذه سليمان ونسبح وركيه بعد الفاصل هذا فاصل قصير ونعود معكم ايها الاخوه الى السجن وهناك موقف حصل حقيقه مع احد سجناء ومؤلم مؤلم شوي لكن سنعرضه من باب العبره له قصته كانت مؤلمه حقيقة فيسعدنا أن تعودوا الينا عينهم كن مثلهم من هنا مد ضاع بصمتك, بصمتك واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم ثم قال الله جل وعلا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذه الايه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 يعني اثنين من الشهود يشهدون ان فلان اوصى بكذا وكذا فنحبسهم نوقفهم لين تنتهي الى... الى ان تنتهي الصلاة ثم نسألهم بعد ذلك اقسموا بالله ان تكونوا صادقين الاخرى هذا ايضا اصل في جواز... جواز الحبس كذلك يوسف قال الله تعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين فانكر الله تعالى انهم سجنوه ظلما ولم ينكر وجود السجن اصلا يعني البشر لا يستقمون ترى الا يا جماعة في بعض الجرائم ملاحل لتسجن يعني فرضا شاب اثنين من الشباب تضاربوا في الشارع واحدهما كل يوم مضاربة مع انسان هذا ما الحل معه تقطع يده ما سرق تقطع رأسه ما قتل تغرمه مالا ما هم تاجر وابوه تاجر وكل مرة يدفع خمسمائة الف ريال ما يهمه اذا اغطاب فكر خمسمائة ريال ادفعها بس اهم شيء ابرد ما في قلبي من غيره هذا ماذا تفعل به اعطوني عقوبة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 طيب هو يمكن يغيب عن عمله ويتضرر العمل أو يتضرر هو فيها أشياء متعدية ما في حل إلا تسجنه يوم وليلة أو يوم وليلتين او يومين وليلة حتى أن ينضبط مثل هذا فهذه الأمور مهمة حقيقة أن يعني يعرف انها أصلت في الشريعة لأنها مهمة محمد قدر أن نسمع الله عنك ومرحبا بك <تصفيق> عن المحامين يخوفون لكن عم <تصفيق> طبعا يا شيخ خانا إذا تكلمت بتكلم عن شيء قد يكون مرتبط في مجال المحامة أي؟ في الدول العربية في صعوبة في استصدار الوكالة ان السجين يوكل محامي آه مع أنه هي يفترض أنها في الدول الأجنبية بيعب نموذج والنموذج هذا يتولى بيجي يأخذه كاتب عدل اللي هو وظيفة كاتب عدل هنا عندنا اللي مسؤوله عن الوكالة نعم وخلصه بيعين محامي في الدول العربية في صعوبة يعني أي يعني ممكن يكون زحام عندهم ما فيه الا واحد فيه و... في الدول العربية زحام وايضا في اهمال يعني لا مبالاه طيب ايش حاجه السجين إيه. للوكاله حاجه السجين يعين محامي او وكيل شرعي يقوم بمتابعه قضيته احيانا تكون قضيته في أكثر من دائره مثلا لما على سبيل المثال في السعوديه تكون في الاماره أو تكون في, أكثر في في من جهه و... في الشرطه في كذا فيكون في شخص يتابعها وكذلك يحتاج أن يوكلهم على أموره الخاصة فرد سيبيعون أرضاً يزوجون يزوج يزوجون بنته فردا يعني يبيع بيته يأجر كذا يعني يقدم على وظيفته مثلا شيء معين هذا مهم أيضا حقيقة أن يكون لندوقها لذلك المسألة أحيانا في القائمين على السجون أنفسهم وربما بعض الأخوة الآن بعضهم أرسل لي اليوم قال يا شيخ شفايدة تكلم عن السجون لماذا ما ذهبت ورقيت محاضرة في السجن وانتهينا نحن الآن لا نرسل الرسالة إلى السجنة أنفسها نرسل الرسالة إلى كل من يسمعنا ممن لهم علاقة بالسجنة سواء الشرطة اللي يحولون إلى السجن هيئة التحقيق للدعاء العام هذا يتكلم عن مسمياتها في المملكة لا مسميات أخرى في دول الخليج وفي دول العالم لها مسميات أخرى لكن كل من له علاقة, بالسجين. كل من له علاقة بالسجن وجه كلامي أيضا حتى إلى الشركات المختصة بالأغذية التي تغذي السجنة التي تعد لهم طعاما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 مخدرات ترويج ولا تعاطي ولا تهريب وهل لحية قبل السجن ولا بعد السجن لا قبل السجن الحمد لله فتفكر لله في السعادة عم ما شاء الله أقول ملتحي وتهرب مخدرات والله عاد الله أعلم إذا بدأ أقول لك بريء منها تقول هذا بدأ بريء نفسه أنا بشتغل حارس في منطقة الحضرة المشتركة السورية الأردنية ويجوا هالناس يحج يخلين هالغراضات عندك حط حارس مدني مدينة شو دخانات ونحطين من تحت مخدرات من فوق دخان ما لديك؟ محكم ونص سبعة سنوات ونص وخمسة الاف ثلاث دينار على فتر غراضة وهذا رحمة الله عيالك الزوانك؟ لا والله لماذا؟ عيالي صغارة بسوريا وهالحوادث منهم التجا أولى الرمزة أمسا اتصل التلفون وأمكانية ما فيه بنات تيج من سوريا لهون فالدقائق أحجى على التلفون ما, ما بتحملش صار لي أربعين شهور عربي إلا زيارة يومنيج الصبي صوبت عيلت وطلعوها على التلفزيون دخلوا من الحدود زارني دقيقه نهالي صلاه على التلفون وكيف اشتغل ولدك تمام رفيق انا وعيالك لما صارت المظاهرات في سوريا طلعوا جاؤوا في الرمسه هون في بعد ما صوبوا طلعوا صوبوا بالمظاهرات ومكانهم بالدرعه سكان درعه آه. لا حد بيزورنا ولا حد. لكن ماتوا تت... معي ما يتصلون بك تلفون ما يوم بسير اللي بيحتي معهم تلفون هي <تصفيق> اتعيسى كدر احي اتعيسى كهربا ملطوعة مي ملطوعة قزانات مبخشينة يعني انافي ما فيها بالدار غير انافي بالليل ما بستردوا يا بروه يناموا انتقراب علينا يجي جيش عن دار تفتوش بدهم الولاد ابنك اللي توفي فى الحادث معك عنده عيال؟ لا حزاب الكانب ولدك الثانى اللى عنده سبع عيال؟ برضو الجال اللى هو جال. لا هون هو ولا بنات وست بنات وولد صغير وزوجتك وبناتك الباقيات وين؟ بسورية بنصير بضرعة؟ نعم يعنى بيتك اللى بدرعة ما فيه الا زوجتك العجوز؟ والبنات وبنتين؟ نعم بس. بس ما عندهم رجال؟ لا لا لا ما افلح والله اف شعاد الاولاد الاثنين هذولهم بالعردن هون بدهم ثاني الاثنين بالمظاهرات وهذا ملجؤه تعال جو هون وهسه قاعدين من اللي يصرف عليهم من اللي يعطيهم فلوس من اللي والله كلنا بده سوا نشتغل بهالخرجات شو عجبنا واحد طيران كم 25 دينار عراقي هاي تشتغلهم هنا اي يعني هنا تشتغلهم بالخرز والسبحه اه وترسلها قالهم بس الشبك لا معي كم دينار 30 دينار بس دم ويقول الله خير الحاكم الله يرحم الراحل والله العظيم يا عم ان الله ارحم ببناتي وارحم بزوجتك منك انت وان الله تعالى نظر الي ورحمتك وإحسانك, وإحسانك أعظم من نظرك وإحسانك أبدا صف الله يسر ودعو الله تعالى لنا أسأل الله لفرج عنك أسأل الله لفرج عنك أسأل الله لفرج عنك أسأل الله لفرج عنك أحفظ أولادك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 ها هو يقول أنا في السجن أنظم الخرز أصنع مسابح سبحة وأبيعها أرسل 30 دينار 50 دينار 30 دينار يعني ما يعادل 150 ريال تقريبا يعني قرابة ربما 40 دولار أو, أو, أو 50 دولار تقريبا يرسلها إليهم بلا شك حقيقة أن هذا الأمر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 هذه البضعة آلاف يستطيع أن يفك بها من السجن أربعة أو خمسة من الرجال وبالتالي يسعدهم ويسعد أولادهم من ورائهم إقبار رمضان إلينا بقي عليه ثلاث أو أربعة أشهر ما رأيكم أن نجعل هذه الثلاث أو أربعة أشهر فرصة لنتبع أمثال هؤلاء لاجل أن يصوموا مع أولادهم أن يجلس معهم مع إفطارهم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 نعم يا ابو سعود خلينا نسمع عنديك. بسم الله الرحمن الرحيم ومطلعه التلفزيون مقطع امم صراحه انا في الكاسره ان شاء الله بسرا الوقت نعم طبعا السجن هو تهذيب للنفس في البدايه ومقصود فيه تهذيب برضو لل المفسدين اللي نعتقد انه مفسدين بس برضو انا اشوف انه في بعض القضايا يعني ما يحتاج انه يسجن فيها الشخص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 يسمونه الأحكام البديلة مثلا يظلع يخدم مثلاً في مسجد لمدة شهر يقوم ترتيب المسجد أو ترتيب المصاحف تنظيف المسجد هذا يعني انت زرعته بدل ما تزرع في بيئة داخل السجن ممكن يتعرف فيها على ناس سيئين يكتسب منهم أشياء سلبية يطلع بره يطبقها لكن لما تزرع في بيئة صالحة مثل المسجد أو مثلا في مكتبة يتأثر تدريجيا من دون ما تدريجين أحسنت. ويطلع ينفع نفسه في البداية ينفع اللي حوله أحسنت. هي أشياء طبعا بلا شك إنها بديلة نعم. للسجون والسجن هو كما تفضلت هو إصلاحية ليست القضية أنه يحبس فقط انما القضية أنه بعد الحفص ماذا سيكون حال وأنا زرت حقيقة عددا من السجون ووجدت فيها أجنحات مثالية حتى عندنا في المملكة في الجناح المثالي إذا دخلت كانك سبحان الله دخلت كلية شرعية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 بدأوا يصنفون السجنة حسب جرائمهم بحيث ان السراق مثلا أو المزورون أو لعليهم قضايا قتل أو مضاربات أو نحوه بحيث أنها تفصل كذلك العناية بالسجين الصحية هو كان كنت تحدث مع محمد قبل, قبل قليل عن إهمال بعض السجنة من ناحية الصحية لاتك تحدثني محمد عن هذا الذي ذكرته قبل قليل يعني أنا حدثني أحد الزملاء في أحد الدول العربية أي. عن أنه شاف بأم عينه سجين لحظة دخوله السجن كان لا يشتكي يعني ما فيه أي مرض كان أي. الآدم سليم ومعافى وصحته ممتازة دخل السجن خلال السجن لمدة خمس سنوات نعم طلع من السجن به من أربع أو خمس أمراض وبائية بعد خروجه من السجن بثلاثة أو أربعة أشهر توفى مم. هذا كله أن البيئة البيئة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 لكن أقصد التوسع عليه فيما يتعلق بهذا بحيث أنه يعلم أنه يتعامل مع, مع آدميين ينبغي أن يحترمهم احتراما تاما الشريع جهات طبعا بضبط هذه الأمور وفي نصص شرعية كثيرة في هذا لعل يذكرها لكم ولكم أيضا والأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله كن بينهم كن مثلهم من هنا بصمتك ضع بصمتك قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إلي أحيانا يكون السجن،, السجن خيرا للإنسان قبل أن يكون شرا عليه أنا أذكر بعض السجون الغريبة صح التعبير يعني كانوا في السابق كنت أكره في تاريخ السجون يقولون كانوا أحيانا يسجنونه في غرفة ويغلقون الباب ويطينونه يغلقون فتحات الباب اللي ممكن يأتي منها نفس بالطين ويغلقون النافذة ويطينونها فيجلس السجين ما عنده للأكسجين لموجود الآن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 تقول هذا قضاء وقدر واولادك ان شاء الله الله خير حافظنا اولادك لن يضيعهم رب العالمين وهو ارحم بهم منك يا اخي هذا الكلام يحتاج اليه السجين دائما ايضا رعايه السجناء من جهه القائم المحاضرات عليهم من جهه تعليمهم تعليمهم صنعات احيانا يصنعونها ويعني يعملون بها بعض الامور طيب انا ما ودي استاثر بالكلام عنكم سليمان اقرا علينا شيء ام الفيسبوك قبل لا نطلع على التقرير اللي معنا أول شي في صفحة بصمتك في الفيس الحمد لله لان وصلت حوالي مليونين ومئتين ألف معجر قبل سنة كانت تأدى ستمية ألف شي طيب في استفتاء أيضا على صفحة البرنامج هل قام المجتمع بدوه الكامل تجاه السجناء 95% لا 5% تقريبا نعم بعض التأليقات 95% لا لا ما قام المجتمع بدوه تجاه السجناء هذا يعني يؤيد قامتنا للحلقة فعلا انها مهمة والعبره هي ولا الكرام ب يعني التطبيق ليست العبره بان نستمع فقط ونقول فعلا والله السجن يحتاجون الى كذا وكذا ايضا بالتطبيق أن نطبق نعم في الأخ انس يقول الاخ عبد الحليم عفوا من موريتانيه يقول اعتقد ان افضل التي نقدمها للسجناء هي اولا بالدعاء لهم واحتوائهم بعد خروجهم من السجن وعند ذكرهم عدم سبهم وشتمهم على الأخطاء الذين فعل... أحسنت التي فعلوها هذا في التعامل مع السجين بعد خروجه نعم آه الأخ هارون العيسى تعتبر الحلقة لمسة ولمحة إنسانية واقية منكم تجاه السجناء الأخت مونة تقول هل يوجد سجن في العالم يترك النسجون يوما مع أولاده على الأقل طبعا هو عقوبة السجن أساسا أنه يكون أنها عليه هو ليس أولاده على أولاده طبعا الأخ أيمن العبادي يقول جعلنا الله من السامعين قصص السجناء ولسنا منهم آمين الأخ, آمين الاخ رمزي عمر يقول إلت تكون في محاضرات اجتماعية يعني في المجتمع عن السجن والسجناء وهذا بالتعامل مع السجناء بعد خروجهم من السجن طيب طبعا الوقوف مع السجنة هو أمر مهم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 يقولون فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته فما سمع المهرجان اللي كل ليلة فقال لأولاده اليوم وين جارنا أضعوا نواية فتنضاعوا قال والله الحمد لله ربنا فكن من الرجل بشرك عليه دين وسجن بسبب دينه فقام أبو حنيفة من فراشه قال اهله إلى أين قال له أخرجوا قالوا سبحان الله هذا سكير أربيد تخرجه من السجن قال هذا له جار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 ثم قال من عندكم مسجون في المبلغ يعني قليل ممكن انا أسدده قال والله عندنا شخص لكن ترى غير مسلم قال حتى لو غير مسلم الإسلام أمر بالإحسان إليك فعطى كلمتين حلوات وسدد عنه وقل له أخرج اعلم بأنك بذلك تدفعه دفعا قويا إلى أن يبحث عن الإسلام وربما اعتلق الإسلام مباشرة لما رأى مثل هذا الإحسان هناك نماذج في الحقيقة مشرقة لأقوام دخلوا إلى السجن وحسنت أحوالهم وهذا شابٌ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 سجن ايش قضيت قتل حكموا فيك ولا يعني سجن ولا 20 سنه سجن أه. أه. لما دخلت كم عمرك كان كان عم 20 سنه نشرب تاجلان 31 32 ما تزوجت صلى الله عليه السلام حفظت القران لما دخلت السجن كنت ملتزم وملتحي ولا شاب لا, كنت بداوم في الشركه شرطه صارت مشاجره بيني وبين زميلي اي ادى قتل طيب وكيف حفظت القران خلال كم سنه تقريبا 4 سنوات ما شاء الله عليك اول ما دخلت بديت احفظ ما دخلت بدات في دراسه العلوم الشرعيه لذينا احسن الحسنه وزياده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا بلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حسنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعم كان حيلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا, قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ماشاء الله عليك الله الآية الأولى أي سورة سورة يونس وين موضعها من الصفحة؟ في بداية الصفحة العليم اليسر والثانية كل الطعام اي سورة؟ كل الطعام هي من سورة هي افتتاح اي جزء؟ هي افتتاح جزء السابع الرابع جزء الرابع اي سورة؟ الجزء الرابع اذا صارت البق اذا غششتك او سوره ال عمران سوره ال عمران طيب ال عمران عفوا ال عمران لا الله يوفقك يا كيف ما حاولت انك تشجع الشباب على يحفظون والله مشيت مع أكثر من اخ من اخو يعني مسؤولين معي لما حفظت القران تحس في تغير في حياتك تظن صدقا لا لا تسوي نفسك لا اعطني هذا شيء حقيقي يعني, يعني. يعني ايش اللي تحس به الإنسان مع القرآن يعني بخرج عن غثاثة الدنيا يعني يحس إن الإنسان معلّق في مع الله عز وجل فيحس إنه الإنسان في أمامه إنه كتاب الله عز وجل في صدره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 اخفض الصوت حفيظك الله يالله الحمد لله كيف حالك يا ابو عبد الرحمن ابشاء ما ما شاء الله شيخ سعيد عبري حيئك الله الله يحييك أتاكم طيبين فاجأتني بالاتصال الله يحييكم نحن تكلم عن السجون هل لكم جهد دعوي في السجون في تنزانيا نعم يا صحيح نعم أنا جهد ومنذ ذلك حاولنا نتصال المهم نحن لنا برنامج كل يوم لسمعة ايه نحاول نزور السجناء ونخطب لهم صلاه الجمعه ممتاز. لانهم في مسلمين وغير مسلمين اي ثم ثمر ذلك ان يتدرون بعض دخلوا السجن وشيء من الاسلام وتعلموا الاسلام في السجون ما شاء الله الحمد لله ومن اجل ذلك عملنا برنامج افطار صايم في رمضان في السجن في السجن ايه ممتاز ممتاز لا ينتجون عن يصومون ولكن لا يستطيعون عن برنامج الصيام في الدول العلمانيه هذه اللي هم وجبتين فقط اي غدا وعشاء غدا وعشاء خلاص اذا رفضتوا من الغدا ما عاد في العشاء الساعه 6 يعني قبل المغرب ساعه اه بارك الله فيك الله يجزاك لعل ان شاء الله يكون بيننا تواصل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 تكون دولا لا تهتم بذلك يعني ويتكلم الآن يقول الدولة لا تهتم بمسألة يعني يراعون موضوع المسلمين أنهم يصومون فيقول الله إذا فاتك الغداء ما في غداء الساعة ست قبل المغرب بساعة أو ساعة ونصف موعد العشاء ما تريد أن تطلع تتعشى في هذا الوقت خلاص يعني مدة ساعة إذا فاتك من الساعة ست إلى سبب معناه خلاص ما في شيء تبقى لا غداء ولا عشاء وبالتالي ياتون هم ويضعون لهم مثل هذا فأنا أقول السجون تحت توفير مكتبات في داخل السجن إلى توفير مصاحف عدد من السجون ينقصوها مصاحف كثيرة ليس عندهم ذلك تحتاج إلى سن قوانين تشجع السجن على أن يستفيدوا من أوقاتهم مثل مثلا عندنا أولا الحمد المملكة وذكرني بها قبل قليل أبو سعود أن الذي يحفظ القرآن كاملا يخفض عن نصف المحكومية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 يقوم عليه تقريبا فقه الحنفية وألفه وهو في داخل السجن فكان في, في سجن في في بئر ليس فيها ماء وسجن فيها وكان يلقن طلابها هذا له قصة عجيبة أيضا ولنا أيضا كلام حول عوائل السجن هذا كله احتاج إليه لذلك نكمل معكم أيها الحبة في الحلقة القادمة بإذن الله أيضا ستكون عن السجون وفيها تقارير أيضا مهمة حقيقة وبعضها مؤلم لكن يعني يكون به عبره اشكركم اشكر ابنائي الشباب سهم الله خير التقيكم باذن الله نتعارف الحلقه القادمه وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته